بسم الله الرحمن الرحيم نلقى الرب احمده تعالى واستعين واستغفر بتفضيله الشيخ محمد, محمد واعوذ بالله محمد تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا وعلى آل إبراهيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاخوتي في الله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 كم مرات الرسوب التي يفصل بعدها الطالب انا لا ادري في الجامعة اذا اخبروني في الجامعة كم عدد مرات الرسوب المسموح بها في السنة الواحدة انني اسال هذا السؤال من اجل ان اقول لك كم مرة رسبت هذه السنة مع الله ونحن في نهاية السنة بدأت تلفظ السنة أنفاسها الأخيرة في آخر ذي الحجة وهذه هي الوقفة الأولى قبل دخول العام الجديد لنستدرك بتوبة اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمه صدورنا إن هذه هي الوقفة الأولى والمشهد الأول من وقفات مع العام مشهد إقامة الحجه نعم أخي في الله وأنا أحبكم في الله إذا أردنا أن ننظر إلى عام مر وتعالوا لنسترجع أول المحرم الماضي وكأنه بالأمس سبحان الملك هكذا تمر الأيام وصدق الحبيب سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم حين, يقول حين يخبر أن من علامات الساعة تقارب الزمان تقارب الزمان يكون الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراك السعفه تسارع الزمان انظر الى عام مر هل تذكر اخي اول المحرم الماضي هل تذكره واقيمت عليك منذ ذلك اليوم حجج طيله العام اولها ما يتكرر كل ليله كل ليلة كل ليلة كل ليلة الله الملك العظيم ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه كل ليلة وأنت نائم لا تدري ورسبت كل ليلة حتى الليلة التي قمت قمت شهوة وحظ نفس وسمعة ثم أعطاك الملك فرصة فبسط الملك لك يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وظل الملك يبسط يده بالليل لتتوب من سيئات النهار ويبسط يده بالنهار لتتوب من تلفاز الليل وانت تلهث خلف لقمه العيش وتنسى الله ثم استزدت من الحجج فزادك الملك وجعل لك مواسم هي فرص نهائيه ليمحو لك ما تقدم وما تاخر فقال لك حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار خندقا والخندق مسيره سبعين عاما وما زلت مفرطا واذا صمت ايها المغبون ايها المسكين فصومك يلتاث ويختلط بغيبه فنميمه فكذب فزور فبهتان فحلف ففحش فخرقت صيامك فلم تاخذ منه حظك بل فاتني كما فاتك ان تصوم يوم عاشوراء في اول السنه الماضيه ليغفر الله لك به ذنوب السنة الماضية ثم دخلت شهور البركة رجب وشعبان ورمضان إنني أوجز إخوتاه لأنني أحبكم في الله وأدري يقينا أنكم كلكم أنكم كلكم تعلمون هذا يقينا ولكن من باب التذكر فذكر ان نفعت الذكره وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين هيا انتفع ايها الموحد لا تلتفت عني بعينك ولا بقلبك بل ركز في الكلام لكي نتوب فالموت ياتي فجاه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا نعم اخي اعطاك الله كل جمعه فرصا كل اسبوع بعد صلوات خمس يمحو الله بها الخطايا كل يوم اعطاك كل جمعه فرصه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه الى الجمعه والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وأتى الجمعة فاقترب وأنصت واستمع ولم يلغو وصلى ما كتب له كتب الله له بكل خطوه خطاها عمل سنه صيامها وقيامها الله اكبر في اكرم من كده في اكرم من كده ثم دخلت شهور البركه رجب وشعبان ورمضان ويعطيك الملك فرصا لا يعطونها في المدارس ولا في الكليات ولا في الجامعات أبدا إنه أكرم الأكرمين الله أجود الأجودين الله نعم الرب ربنا أعطاك فرصا في كل يوم من أيام رمضان لك دعوة مستجابة وفي كل ليلة من ليالي رمضان فرصة لعتق رقبتك من النار وفي صيام رمضان مغفرة ما تقدم من ذنبك وفي قيام رمضان مغفرة ما تقدم من ذنبك وفي قيام ليلة القدر مغفرة ما تقدم من ذنبك واتى رمضان ومر رمضان هل اعتقت رقبتك ومرت الفرص وادخل عليك الملك موسم الحج وزعمت كذا زعمت انك لا تملك مالا فالحج بالالاف وزعمت انك لم تحصل على التاسير لصعوبتها في هذه الاعوام فأزاح الملك عللك وأزال مبرراتك فأخبرك حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن العمل في العشر الأوائل من ذي الحجه أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج السؤال وفي الوقفه الاولى والمشهد الاول في نهايه العام هل نجحت في كل الفرص السابقه فاغتنمت واحدا لتتخطى مرحله في حياتك سؤال كما امرتك الا تلتفت عني لا تتفت هل اعتقت رقبتك من النار في رمضان وكما نعهدكم دائما ستقول لي الله اعلم دي عرفة دي الله اعلم عرفها عارف الله اعلم اريد اجابه واضحة هل اعتقت رقبتك من النار في فرص رمضان ثلاثون فرصة كل ليلة فرصة هل اعتقت رقبتك من النار وبالطبع لا لي عم الشيخ ليكت كت لو اعتقت رقبتك من النار ما كان هذا حالك اليوم اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب ابائنا وامهاتنا نعم اخي وكانت امامك فرص لمغفره الذنوب المتقدمه وضاعت الفرص اذا اردنا ان نحصيها فرصا للنجاح واعاده القيد والملاحق والاعاده مره اخرى طيله السنه فسنجد أن الله الكريم أعطاك أكثر من ألف فرصة ألف بالإحصاء بالعدد أكثر من ألف فرصة لكي تنجح أفما إذا لم تنجح اشهد على نفسك يا عبد الله ماذا يصنع فيك ربك اذا رسبوا سنتين فصلوهم واذا اعادوا اربع مواد ارسبوهم واذا واذا شروط وضوابط لكي تسير العمليه التعليميه فكذلك هنا الله يربي عبده لكي تسير العملية التربوية فلابد من ناجح وراسب ومتفوق وخائب أيهم أنت إنني سأحسن بك الظن وأقول أنك نجحت نجحت سنادي مبروك ألف مبروك نجحت نجحت هذا العام واعتق الله رقبتك من النار نجحت وغفر لك ما تقدم من ذنبك نجحت ورضي الله عنك نجحت ولكن عمرك لم ينتهي بل زاد التحدي وبدا الشيطان يلعب عليك هو وجنوده وصار يأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن تحتك اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا تراكمت عليك الفتن فما المخرج؟ أمرك ربك كما سمعت في مقدمة الخطبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبت على الإسلام حتى تلقى ربك به اللهم اللهم اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به اللهم مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به نعم اخي استمسك وكان معنا في الخطبه الماضيه بمن نستمسك بالعروه الوثقى نعم العروه كما اوضحت بمنتهى البساطة هي هذه العروة اللي بنسميها برضو عروة التي يدخل فيها الزراش هي العروة كأن ربك جعل لك عروة تستمسك بها فترفعك كم أشرت إلى هذا المعنى في معاني التوبة أن من أول شروط التوبة الإقلاع عن الذنب هل سافرت مرة في طائرة يقولون لك موعد الإقلاع يعني ايه إقلاع الارتفاع أن تخلع عن الأرض لترتفع إلى السماء هذا هو الإقلاع فهذه العروة تساعدك على الإقلاع تقتلعك, تقتلعك من الأرض السوداء من الشهوات من الذنوب والمعاصي تقتلعك لترتفع إلى سماء الطاعات من حضيض الآفات العروة أن تستمسك بالعروة كيف؟ أخبرك الله في آيتين من القرآن الأولى في البقرة يقول ربنا جل جلاله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ها؟ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور توقفنا معها وقفة طويلة حين يقول ربنا لا اكره في الدين ايته مختارا راضيا محبا طالبا قد تبين الرشد من الغي وضحت الطريقتان وبانت لكل ذي عينين هيا انطلق فمن يكفر بالطاغوت لابد من التطهير اولا التخليه قبل التحليه القلب يمتلئ ويفرغ فلا بد من تفريغ القلب ليدخله النور كما ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره فلا تدخل الملائكه او لا يدخل الخير لا يدخل النور قلبا مشحونا بالكلاب والصور هناك كثير من القلوب مليئه بالكلاب النابحه والصور الشاخصه فلا بد من تطهير القلب فمن يكفر بالطاغوت واكدت تاكيدا لا مزيد معه أنه ينبغي أن لا ينصرف ذهنك إذا قلت فمن يكفر بالطاغوت أن يذهب ذهنك إلى الحاكم أنه الطاغوت أو إلى القبور الشاخصه فإنها الطواغيت وإنما ينبغي أن ينصرف ذهنك ابتداء إلى طواغيتك الشخصية طواغيت قلبك أنت فقد تكون زوجتك طاغوتك وقد يكون محلك دكانك طاغوتك قد يكون مالك طاغوتك قد يكون جمالك شخصك وحلاوتك طاغوتك قد تكون الشهرة التي تطلبها طاغوتك قد تكون الراحه طاغوتك تهر قلبك من الطواغيت انت اولا واشرنا هنالكم الى قول ربنا جل جلاله يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا ليتني لم أتخذ فلانا فكل إنسان له فلان تحديدا فلان تحديدا فلان يضله فلان يصمه فلان يعميه فلان يصده فلان يعيقه فلان فتخلص من فلانك تصل إلى الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك لم يقل أمسك وإنما قال استمسك وكما يقول اللغويون أن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى فاستمسك لها معنى أكبر من أمسك استمسك طلب الإمساك فلابد من الهمة ابتداء لابد من الرغبة والعزيمة ابتداء ثم الآية الثانية في سورة لقمان يقول ربي واحق القول قول ربي ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور اسلام الوجه لله ومن يسلم وجهه سلم وجهك سلمه وقال علماؤنا المقصود الوجهه اسلام الوجهه ان تتجه بكليتك الى قلبك قالوا الاخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى ايها المتلفت ايها الملتفت ايها المزبزب ايها المتردد ايها المتربص تلكم صفات المنافقين اما الموحد فانه ذو وجهه واحده لا يلتفت لما اتى حزيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه فقال ابن مسعود لحزيفة اوصني فقال حزيفة ألم ياتك اليقين يقول ابن مسعود رضي الله عنهما بلى وعزه ربي الم ياتك اليقين قال بلى وعزه ربي قال فاياك والتلون فان دين الله واحد رحمه الله على الشيخ كشك هو كان بيقول وحيد الواحد وانا اقول لك هلا هل اذا سمعت ان دين الله واحد قلت لا اله الا الله كن فطنا صلى الله على محمد اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا اخواتي في الله اننا في زمان ومع شديد الأسف كسر التلون والتلفت والتربص والتزبزب وصار الناس كما يقولون مع الريج أيما طريق وجدوا فيه مصلحه بن قوسين مصلحه فانهم يسلكونه وينسون الله نعم اننا بحاجه حقيقه الى اسلام الوجه الى الله واذا اسلمنا وجوهنا الى الله حقيقه فلن نرى الا الله لن نرى الا فضله طريقه كرمه جوده رحمته ان تعلق قلوب الناس اليوم بالاسباب فهو يظن ان دكانه هو رازقه ويحسب ان من يعمل عنده هو ولي نعمته ويظن انه ياكل من عرق جبينه ومن لحم اكتافه ويظن انه بسعيه رجلا وبحقله مدبرا وينسى ان كل ما هو فيه قدر من قدر الله جل جلاله قدر لذلك اول اسلام الوجه توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه هو الرضا بالله مقسما للارزاق توحيد الربوبيه هو ان توحد الله بافعال الله ينزل المطر وينبت الزرع يمرض ويشفي يحيي ويميت يرزق ويمنع يرفع ويضع يسعد ويسقي يفقر ويغني الله بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون هذا هو توحيد الربوبيه الأصل أن يتعلق قلبك بالله وتعلم أن مسبب الأسباب وخالق الأسباب ومدبر الأمور الله كم دبرت بعقلك أمورا ورتبت تدابير وأفسد الله كل ذلك وغلب قدر الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول القرطبي رحمه الله في التفسير لما دخل عزيز مصر على زوجته وهي تراود يوسف عن نفسه بادرته في الكلام بادرته بالكلام واتهمت وحكمت وظنت أنها غلبت فغلب قدر الله فنطق طفل فأنجى الله به يوسف والله غالب على أمره فالأمر ليس بيدك فأسلم وجهك لله أيها الاخوه لكي نسلم لله نسلم وجوهنا لله لابد من هذا التوحيد أولا تطهير أن ترفع من قلبك كل من تظن أنه سبب لسعادتك فتبقى سعادتك بيد الله وحده فتسلم له نعم أخي ومن يسلم وجهه إلى الله قال الله الملك جل جلاله العلي الكبير المتعال ومن احسن دينا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه الى الله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا اسلام الوجه لله لا بد فيه من حنيفيه بمعنى الحنف في اللغة يعني الميل لابد من ميل إلى جهة الله كثير من الناس يريد ان هو يواصطنها قل لك ادي كل واحد حقه والدنيا تمشي والآخرة تمشي بارته لا يصلح ذلك عند الله الآخرة تمشي والدنيا عنها ممشيت وسيمشيها الله لكن لابد من حنف لابد من ميل إلى الله قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هم يحبون الله ولكن يحبون آخرين كحب الله يحب سيارته كحب الله فهو يؤثرها على الله يحب دكانه ومهنته وفلوسه كحب الله فهي تنسيه الله يحب زوجته أو أولاده أو أحد أولاده كحبه لله بل هناك من يحب نفسه يحب جسده يحب شكله يحب رشاقته يحب شياكته يحب, يحب يحب يحب شهرته يحب, يحب, يحب, يحب, يحب, يحب, يحب كلامه يحب هو يحب شخصه أنا أكثر من حبه لله إخوتا ضعوا أيديكم على الحقيقة لا يظل كلامنا دوما نظريا هذا واقع ابحث وفتش ونقب وقلب في قلبك من الأحب إليك الله أم غيره لابد من ميل إلى جهة الله ولعل من سر ذلك أن الله خلق قلبك في الجهة اليسرى من الصدر مائلا إلى جهة اليمين فأصل القلب خلقه مائلا لتميل لتميل جهة الله هذا هو إسلام الوجه لله ثم الكلمة الأخرى وهو محسن الإحسان الإحسان عزيز في زمان لا تكاد ترى فيه إلا سوءا انا احبك في الله والله واقسم عليها يمينا منعقده اني احبكم ايها الموحدون احبكم في الله ومن منبع هذا الحب لا التشهير وسوء الظن انما الحب الذي يدفع إلى الحرص عليكم أستحلفكم بالله فبروا يميني أن يجلس كل واحد منكم الليلة مع نفسه مجلسا ليسترجع شريط 1426 شريط السنة الهجرية يسترجع الشريط من أوله ثم ينظر أين الإحسان في حياتك هل عملت عملا لله فأحسنت هل أحسنت إلى إنسان أساء إليك هل أنت من المحسنين هل تعبد الله بالاحسان كانك تراه وقفه لنتساءل اين الاحسان في حياتنا مع شديد الاسف أننا وفي عصر سموه عصر السرعة كل أعمالنا مرتجلة هرجلة على السرعة فافتقدت الإحسان أن يحسن الإنسان عمله. إنني لا أريد ان افتح ابوابا ولكن بمجرد النظر الى هذا الذي صنع هذا البياض للمسجد لبيت الله انظر هات اي مهندس يقول لك الكلام ده كله غلط حتى الكهربائي غلط حتى فتح الازاز غلط الحديد الكريتال غلط وهو بيت الله اين الاعتراف انني لم اذهب بعيدا انما تكلمت عن الحائط الذي بجواري مباشره وكلنا رضينا بالغلط ماشي, ماشي خلص خلص عايزين نعمل ايه ماشي ماشي اي حاجه وخلاص ليه اي حاجه وخلاص ليه انني اريدك ان تتوقف في حياتك بدقه أين الإحسان في صلاتك في صيامك في ذكرك لله في دعائك في تلاوتك للقرآن ثم في عملك الدنيوي في ملابسك أين الإحسان في ملابسك أين الإحسان أين الإحسان في معاملتك للخلق ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن ايها الاخوه ان قضيه الاحسان تحتاج ان نفردها بخطبه ولكني لن افعل لن افعل فكلنا يعرف هذه النقطة ويعرف أننا مقصرون في هذا الجانب أن تعبد الله كأنك تراه سبحان الملك لو أنه استشعر قلبك أن الله الله الذي تعرفه الله العظيم الملك الجبار الله الكبير المتعال الله الله الذي حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ممتد إليه بصره من خلقه هذا الله الله الله استشعرت أنه قريب منك ينظر إليك ينظر إليك أنت أنت أنت ينظر إليك أنت شخصيا ينظر إليك لو استشعرت أن الله ينظر إليك اين الحياء من الله قال علماؤنا في وصف الاحسان ان تعبد الله كانك تراه قالوا الحضور والمراقبه الحضور حضور القلب الحضور والمراقبه الحضور وان تراقب ربك اخوتاه يا لها على رأس السنة من وقفة وقفة لحساب جدي لتصحيح الأوضاع لا لتوفيق الأوضاع لكي ننطلق إلى الله على بصيرة فليتكم في لحظات ما بين الخطبتين ليتكم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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله وانا احبكم في الله هل استشعرتم تلك الوقفه بقلوبكم في هذه الثواني اننا بحاجه الى ضبط اعمارنا منذ الان بالثواني بالثواني لمعرفه الزياده والنقصان من الايام هكذا الاعوام تكر وتفر وتمر وستسلمك الايام في بعض مرها بل ستسلمك الساعات في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها اللهم ارزخنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا إنني وأنا أستشعر قصة ذاك الرجل قاتل المئة نفس الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم قتل العابد فكمل به المئة ثم أمره العالم أن يترك بلده إلى أرض خير يعبد الله فيها فإذا به في الطريق يموت ماذا لو تأخر ساعة أي الملائكة كانوا يأخذونه كذاك أنت ماذا لو تأخرت ليلة ماذا لو أجلت التوبة ساعة اخشى أن يفترسك الموت فتلقى الله وهو عليك غضبان عجل بتوبتك الآن فإنك لا تدري متى يهجم عليك ملك الموت وحتما أيها الأخ الحبيب ستلقى الله وسيسأله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ستقف أمام الله مباشرة وسيسألك مباشرة بلا واسطة كما جاء في نص الحديث عبدي ألم أزوجك ألم أخلقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع فلما عصيتني بالله عليك تقول له إيه لما يقول لك مش انت مسلم وعارف ان انا سمعك كذبت ليه هتقول له ايه مفيش مجال انك تهز دماغك قدامه الله يومها يقول لمن الملك اليوم الله الجبار بما ستجيب عبدي ألم أعد عليك الفرصة في سنة واحدة ألف مرة فلما كل مرة خنتني وأنا أناديك يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله لا تخون الله لا تخون الله إنني سخت إليك هذا المشهد الآن أسوق إليك هذا المشهد الآن أن الله سيكلمك ليس بينك وبينه ترجمان لكي تتذكره من الآن وهو محسن كأنك تراه ثم التعقيب الأخير وإلى الله عاقبة الأمور إن كثيرا من المسلمين ما زال في أوامر الله يخشى العواقب فهو لا يعفي لحيته خشية العواقب سيضر سيؤذى أو أو أو هو لا يغلق محله ساعة الصلاة خشية فرار الزبون العواقب فلما الزبون يفر مش هنلاقي ناكل ولما مش هنلاقي ناكل هنقفل ولما نقفل هنتفضح ولما نتفضح هندين ولما ندين العواقب والله يطمئن قلبك أسلم وجهك وأحسن والعواقب عندي وبيادي لا تخشى العواقب وإلى الله عاقبة الأمور طالما أني معك فمن عليك نعم إخوتي وأنا أحبكم في الله أختم خطبتي وأنا أحبكم في الله بأن تستخلص مما ذكرنا وقفة الليلة استحلفتك فيها واقسمت عليك ومن اخلاق المسلمين ابرار المقسم ان تبيت الليله مع ورقه وقلم لتسترجع احداث السنه وتتوب الى الله فان التوبه تجب ما قبلها ثم تستمسك بالعروه الوثقى بالتخلص من تواغيتك والكفر بطواغيت الارض واثبات الايمان بالله بتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات ثم يخرجك الله من الظلمات الى النور استمسك بالعروه الوثقى باسلام الوجه لله الاستسلام التام الاستقامه والاحسان الحضور والمراقبة ثم دع العواقب دع عواقب الأمور لمدبر الأمور اللهم اختر لنا وخر لنا فإنا لا نحسن الاختيار لأنفسنا ودبر لنا الأمور فإننا لا نحسن التدبير نعم إخوتي في الله سلموا أموركم إلى الله أحسن عملك بجميع مستوياته في علاقتك مع الله كن محسنا كأنك تراه وفي علاقتك مع البشر كن محسنا بمثل ما تحب أن تعامل به وفي علاقتك بالأشياء كن محسنا يحسن إليك وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثمرات الإحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فالله معك إن كنت محسنا إن الله يحب المحسنين ففز بمعية الله ومحبة الله إن كنت من المحسنين إخوتي في الله لا تخرجوا من بيت الله في هذه الساعة إلا وقد تبتم وعزمتم على تلكم الوقفة لعل الله يكشف, الأمة يكشف الغمة عن جميع الأمة اللهم يا أرحم الراحمين يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا واللهم اغفر لنا ذنوبنا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 ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار واخذ اللهم الدين عن كل مدين مسلم فرد كرب المكروبين من المسلمين وأزل هم المهمومين وامسح غم المغمومين اللهم وفك أسر المأسورين وانصر المستضعفين من المؤمنين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم اللهم اكفل ايتامهم وارع اراملهم داوي مرضاهم اللهم وامسح جرحاهم اللهم انا نسالك ان تثبتهم بتثبيتك وتنصرهم بجند من جندك اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين امين امين, آمين.